ي أَنْجُ عََّذَِّ آمًَا إَِّ مَن خَمُّ وَالمَّثِ وَالأَوْ صَابو الْأََّامُ لِلِسُم مِن عَلََِ الشَّيقَانِ فَيتَبُولونَ من الخر والميسئ والأنصاب والأذى يمريس من عمل السيطان